نقيم في كتاب الروح فصل بهذه المسائل تفصيل دقيق جدا جدا على الروح لما تصعد هذا الروح لما تنزل لما تأتي القبر هذا بلا ما هو أبعد من ذلك الله رع الإنسان إذا هل في القبور أرواح أرواح المؤمنين تتزاور وتسأل، لكن والله أعلم، وهذا اللي ذهب، هذا مقول يعني، كلام أحد مشايخنا الشيخ عبد الحميد الجهاني يقول أن الله أعلم أن ابن القيم عندما كتب هذا الكتاب. لا يخفى عليكم أن ابن القيم كان على التصوير في بداية الأمر قبل أن يعني قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام ابن القيم كان صوفي لكن بعد أن يلتقي بشيخ الإسلام ابن القيم فيه ثم أصبح الآن عالم رباني من أئمة أهل السنة والجماعة قيم معروف والله على من هذا الكتاب كتبه في بداية في بداية ال في بداية هدايته قبل التحول أو تحول لكن بعدها بفترة وذلك في أمور كثيرة حقيقة ما عليها دليل ما في دليل عليه. كتاب أب طارق في بعد عندي دقيقة إذا عندك شيء أو الأخت عندها شيء اذكر لي قبل أن أبدأ لأن الوقت تأخر عندنا حين. أي مسألة الله عز وجل أن تكون روح الآن منعمة قل مسألة الله عز وجل ذا مسألة الله أن تكون روح الآن منعمة في القبر و عليها بالدعاء عليها بالدعاء ونسأل الله عز وجل لا. تقول الوحدة غادرت الجسد هل تذهب إلى الجنة واخذنا بكلابنا القيم في كتاب الروح أن الروح هذه ترتفع ترتفع إلى السماء ارتفاعها هذا تذهب إلى الجنة إلى النار لا أعلم لكن هي ترتفع إلى السماء وترجع الروح إلى الجسد إذا نزل الجسد في القبر طيب الآن إذا ذهبت إلى الجنة أو الجنة مو هي المشكلة مشكلة أن الرجل هذا كان صالح نسأل الله أن يكون من أهل الصلاح، فهذا ينعم تنعم روحها إن شاء الله. تنعم في القبر. نعيم قبر. قبل يوم القيامة. ولا عليها بالدعاء. ونسأل الله عز وجل ذلك. ولا إن شاء الله. ولا روح الآن ملأعة إن شاء الله. وعليك بالدعاء إذا كان من الصالحين. نسأل الله ذلك. <تصفيق> رفاقكم شفت الحكم داخل بسكوت ولا كأن الوضع هادئ ولا شيء خايف المسك إدارة لا إله إلا الله وقفنا عند ال فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا إذا وجدتي الله يبارك فيكِ وترضيني حتى نبدأ لا إله إلا أنت سبحانك أبو طارق خلصنا؟ أبو طارق يا أبو طارق ما زال <تصفيق> طيب طاف الدقيقتين طول بالك واحتسب العجر إن شاء الله إن أنا عند الآن قراءة من كتاب كتابك شوهات الحكمي يقول يأجوج يأجوج قوم لهم صفات تخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم توقفنا عند فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك الأولين أخفهم من شرك أهل زماننا يأجوج ومأجوج نعم لهم صفات ذكران النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي تقول أنه لماذا هذا غير منطقي واو وأول مرة تسمع هذا تسمع ماذا تسمع ماذا أخي أنا تكلمت بأمور كبيرة الروح تنعم وتعذب في القبر أن الروح تنعم وتعذب في القبر عليكم السلام عليكم أم ماذا أن الروح أنها تخرج من الجسد فهذا أمر معلوم وهذا ما يسمى بسكرات الموت وهذه السكرات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن للموت لسكرات وهو نزع الروح من الجسد هذه الروح ترتفع ثم ترجع إلى الجسد ثم ترجع إلى الجسد إذا رجعت إلى الجسد إذا الإنسان مؤمن وصالح تلعب هذه الروح وإذا كان الإنسان فاسد على الشرك ما عشري تعذب هذه الروح الجسد تبع للروح عليكم السلام الله وبركاته الاخ الذي يكتب بالانجليزي يسأل هل يوجد مقال بأن بان سقراط نعم يوجد من قال من تأثر به المشكله قال هذا القول بعض من من المسلمين يعني من, من المشكله من قال به بعض يعني من والله ما يهضرني اكيد من تقدم من ال بعض علماء المتصور فيوجد من قال ذلك أن سقراط نبي لأن سقراط بلش أو كان جاء في وقت آآ آآ سقراط جاء في وقت أن كان اليونان أنذاك متخبطون في مسألة الإله عندهم القمر والشمس كلها آلهة. فسقراط قال لا لا يمكن هذا الكون أن يتحرك من مجموعة من الآلهة أو كما قال. لابد أن يكون هناك إله واحد يتحكم سقراط فكر بس يبحث يعني حرك عقله حرك عقله. ذلك ابن القيم إذا ذكر سقراط ماذا يقول الموحد يقول سقراط الموحد لكن ما المقصود به الموحد أنه يقول أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويوحد الله عز وجل بالعبادة الجواب لا حتى كلمة موحد أشكلت على الباب المقصود أن سقراط أتى إلى قوم عندهم تعدد الآلهة قال لا هذا الكون لا يمكن أن يتحرك من آله كثر واحد اثنين ثلاثة سوف تتخبط الأمور يعني ما ما ما يصح تخيل سيارة هذه يقودها أكثر من واحد إيش راح تصير قال لابد أن يكون هناك ماذا يطلقون عليها إلا الفاعلة أهل الكلام وهذا لا قال لابد أن يكون هناك إله واحد فالإله هذا ما ليس هو الذي نراه بالقمر والشمس ووحد الإله لا بد أن يكون إله ضاح هذا مقصود ابن القيم فيه البعض قال سقراط لا سقراط نبي لأنه اعترض على وجود الآله على في اليونان قال لابد أن يكون إله واحد لمنهم من قال الله نعم يوجد هذا القول موجود لكن قول ضعيف مصح لكن يوجد من قال هذا القول نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وليش معصب يا أيب نقرأ إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى الله الله عز وجل على هذا هذا مرحوم وتفتقنا عن بعده مصوم وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيالا رجال الصلاة طيب وصلنا إلى قول المؤلف الإمام المجدد محمد الرهاب يقول فإذا عرفتك أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا أو في زماننا كبير الاعتقاد. مررت علينا هذه الجملة صحفنا الطبية. أن اعتقاد عند المشركين أنا ذلك ليس المقصود به هو الاعتقاد بالإيمان بالله وهذه الأمور، لكن هي كما ذكر الشيخ صالح الأرشد الاعتقاد عندهم. بالاعتقاد بأن هناك ايش نسميها أن هناك عند السيد أو هذا الإمام أن عندهم طاقة ولا ايش نسميها شلون نطلق عليها يا فريفالكون يعني مثل قولتنا الآن السيد يشور بك أن هذا عنده يعني خاصية يأثر فيها على الناس يأثر فيها على الناس هذا الاعتقاد إذا قال الاعتقاد أو إذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلمة اعتقاد المقصود به اعتقاد هؤلاء من المشركين بالرجال أو بالطواغيت الموجودين على ذلك. يقول في زماننا أنا عندي في زماننا في هذا الكتاب في زماننا كبير الاعتقاد صحيح والله أعلم هو كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن أن هذا الذي يعتقدون فيه بطواقيتهم لا أخي بطارق بالعكس كان ودي والله أني أستمر معاك لكن حال وقت القراءة إذا حاب إحنا ما راح نطول يعني 30 دقين إذا حاب أنت والأخت إذا حاب أنت والأخت بعد الدرس نستمر لا بأس إن شاء الله والله خلاص إذا خلها تبحث في بهذا المسألة تذهب إلى تذهب إلى مواقع وتسأل عن هذا مسألة الروم والجسد وعليكم السلام وعطي الله وبركاته عليكم السلام وعطي الله وبركاته حي الله خالد صبحك الله بالنور نه إذن هذا الاعتقاد الذي كان يعتقد به المشركين أو المشركون على ذاك سابقا ولاحقا لكن الله أعلم هذه الكلمة كانت مشهورة يعني في زمن الإمام حمد العبدالله إذا قالوا الاعتقاد أي الاعتقاد أن هؤلاء من الطواغيت من بشر أو حجر ينفعون أو يضرون أو لهم يعني ينفعون ويضرون من دون الله عز وجل يقول إذا اعتقدنا هذا هو الشرك الذي نزل فيه القرآن نعم اعتقادهم هذا وفعلهم فعلهم هذا هو نفس اللي الشرك الذي حذر منه القرآن دائما الآير كررها ونقول ما نعبدهم إلا ليقربون أي أن لهم ااا لهم مكان تقربهم إلى الله عز وجل ما إن أكثر عبادتهم هي لأحجار ولأصنام ولرجال باتوا قبل ألاف السنين. فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه يعني هذا ذكرنا هذا في أمور ما أود نعيدها حتى لا نتأخر يعني في القرآن لأن نتأخرنا الكتاب كل ما علينا الدرس السابق أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بوجود الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولنا الله هذا إقرار منهم من الذي خلق السماوات والأرض هو الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقول إن الله إذا هذا اعتقاد منهم أن الله عز هو الخالق الرازق المنزل المطر ولكن الاشكال كان بهذه الوساط التي جعلوها بينهم وبين الله عز وجل وعليها قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وبها نزل القرآن الكريم يقول فعلا أن شرك الأولين أخفوا من شرك أهل زماننا بأمرين نعم إذن ما يفعله اليوم الشيعة الثنى عشرية والصوفية وهو ضد, ضد بعينه ما فعله ما فعله الفطار قريش من المشركين الذين أرسل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بله. وجعل واسطه بينهم وبين الله عز وجل هذه الوسائط الله هذه الواسطة يذبحون لها وينذرون لها ويحلفون بها ويتوسلون بها ويستغيثون بها اذا هذه عبادة من دون الله عز وجل هذه عبادة من دون الله عز وجل. هذه عباده من دون الله عز وجل في غرفة اسمها ام سي سامع بهذه الغرفة اخي مطارق شوفها موجودة بالقائمة الاسلامية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة ستة اثمان تسة اشرة اهداعش غرفة اهداعش فيها الان ستة اعشرين واحد اذا فانا انصحك ان افتخذ الغرفة هذه ان فيها ناس مختصة في مسائل النصرانية ولا بحادة اما مسألة انها مقتنعة في مسألة بتلفت ف... ما تقول أعلى ما تبحث إذا كانت باحثاً أو تذهب إلى هذه الغرفة وتناقش في هذه الغرفة يقول فإذا يقول فعلم أن الشرك الأولي يقول فعلم أن الشرك الأولي أخف من شرك أهل وقتنا قلنا أهل زماننا هذه شنو الكلمة وقتنا أهل وقتنا أو زماننا نفس الشيء نجيل نفسه أو آل زماننا لا. بأمرين. أحدهما. إذن الآن هو يعمل مقارنة. الآن الإمام محمد بن عبد الوهاب يعمل مقارنة. أي لايفر. أيكم السلام ورحمة الله. وبركاته. لاحظوا الآيفون يسلم ويرد برنامج يرد عليه إذن الآن الشيخ عبد الوهاب يعمل مقارنة بين المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين بزمانه بوقته فالإمام حمد بن عبد الوهاب يقول أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخف من المشركين في زماننا رأيكم بهذا القول أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المشركين في زماننا. طبعا هذه بالمناسبة لا نقع بما وقع به حتى بعض آه مشايخ آل سلامة والجماعة أن هذا الذي يقوله الإمام محمد بن عبد الوهاب هو تكفير بالجُمدة. لا هذا الكلام غير صحيح. الشيخ محمد بن عبد الوهابي يتكلم كلام عام مقارنة عام لكن إذا جاء الحكم على الأعيان الوضع هنا يختلف واضح يا أخوان ذلك للأسف الشيخ حاتم العالي الشيخ السعودي دائما يسمى بالشريف حاتم العالي لأن حتى كلمة الشريف هذه عليها ملاحظة أن الإنسان يتسمى بالشريف أن هذا التسمي ما تسمى به لا أطهر البشر محمد صلى الله عليه وسلم ولا حتى أبنائه ولا حتى أحد من آل البيت ما كانوا يتسمون ولا يتفاخرون بكلمة شريف وأصلا كلمة شريف فسيد هذه من المصطلحات المبتدع اللي خرجت واللي تميز هذه العوائل السلام عليكم ويقولون ميرزا مثلا لمن كان أمه من آل البيت ونقولون شريف السعودية لمن كان من نسل النبي صلى الله عليه وسلم أو نسل الحسن أو الحسين بالعراق أو في بعض الدول يسمى سيد يسمى سيد إذا كان من نسل الحسن الحسين رضي الله عنه هذه التسمية أصلاً آآ آآ هذه التسمية أصلاً عليها ملاحظات كثيرة. يتكلم عليها هذا العلم. ونبه شيخ مقبل بن هاد الوادي يقول أصلاً هذه التسمية ما خرجت إلا جديد يعني ما ما خرجت سابقاً. الإنسان كيف يميز نفسه بكلمة يضع أمامه شريف وكأنه من التفاخر بالأنساب أو شيء أو السيد عدنان نعم لأنه ينتسب إلى آل البيت نعم. هذا لا يخلو من التفاخر بالأمساب ولا شك أن هذا من عادات الجاهلية كان يسمى علي رضي الله عنه وارضاه علي بن أبي طالب لم يضع لا سيد ولا شيء الحسين ابن علي الحسن ثم أبنائه ثم ثم ثم ما كان أحد يضع إلى أن يعني, يعني سلسلة آل البيت ما ما كان أحد يضع الشريف ولا السيد ولا ولا ميرزا اللي خواله من آل البيت هذه فجأة والمشكلة اللي يقع بها الآن يعني بعض يعني مننا حتى هو على خير يعني وصلاة الشاهد أن الشيخ حاتم العاني غفر الله له من الذين أشكلت عليه هذه النصوص أن من الذين اشكلت عليه هذا النصوص وقال أن نصوص خصوصا كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب يعني لا تخلو من هذه عندما خرج الفكر ما يسمى بالدولة الإسلامية وخرجت الحملة الإعلامية على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأنها مصدر أو مرجع لهذه الأفكار مصدر أو مرجع لهذه الأفكار فمن الأمور اللي ذكرها ذكروها قالوا كتب الدعوة النجدية منها كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حاشاه من هذا الافتراء وهذا الاتهام الباطل فالشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يستطيع انساني ان يأتي الى نص ويحكم عليه من خلاله لأن لأن لابد إذا أردت أن تحكم على شخص لابد أن تجمع جميع شتات الأدلة جميع الأدلة حتى تخرج بحكم ومعقولة تأتي إلى نص ثم بعد ذلك تحكم على الشيخ بأن مصدر لهذه الأفكار الجماعات أصحاب الغلو في مسائل التكفير غير الشاهد أخي الكريم أختي الكريمة أن الإمام محمد العدل وهذا كلامه هذا كلام عام والكلام العام إذا أتينا لكي يطبق هذا الكلام على الأعيان له حكم آخر فنحن نقول والقاعدة هذه مشهورة ومعروفة عندنا ليس كل من وقع بالكفر وقع الكفر عليه صح ولا لا ليس كل من وقع بالكفر وقع الكفر عليه هذه القاعدة معروفة ومشهورة يعمل بها للسلمة قاعدة ثالثة اليوم إذا رأينا إنسان وقع بالكفر نقول نعم هذا الفعل الذي قام به كفر لكن هل هو الإنسان كافر بعينه؟ الجواب لا إلا أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانب كلام الإمام حمد العدل وحام حتى لا ندخل في هذا الجزئية وراح ندخل في كلام الإمام حمد العدل هذا كلام عام لكن إذا أتينا ويطبق هذا الكلام على العيان الوضع يختلف الوضع يختلف لك مع كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا، عندما جاءت رسالة من أهل الجزائر إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب يكفر بالجملة لأن هذه الرسالة كشف هذه رسالة أرسلت, أرسلت إلى العراق، الجزائر، إلى الدول دول دول تركيا، إلى تونس هذه الرسالة كشف شبهات عن جاءت قام أهل المغرب، أهل العراق يرسلون رسائل يستفسرون من الإمام محمد عبد الوهاب من الرسالة التي وصلت من الجزائر أنك تكفر بالجملة هكذا فهموا فأجابهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بجواب سليم لا قالوا له أنك تكفر بالجملة وتكفر كل من لم يصبح من أتباعك شوف الاتهام اتهام محمد بن عبد الوهاب قالوا له بأنك تكفر وتكفر كل من لم يصبح من أتباعك فأجاب الشيخ بكلام رائع قال إن كنت لا أكفر من كان يذهب إلى قبر بدوي إن كنت لا أكفر من كان يذهب إلى قبر بدوي فكيف أكفر من لا يتبعني أو كما قال طيب هذا إذا راح قبر بدوي وشي سوي إذا راح قبر بدوي أكيد النبي يتوسل ويستغيث. الشيخ يقول أنا لا أكفر هذا بعيني وإن كان هذا الفعل كفر لكن لا أكفر بعينه إلا بعد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانا فكلام الشيخ عام حتى لا يعني يخوف بهذا ويضع لنا حتى هذه المقارنة هذا لا يعني بأن الشيخ الآن يكفر بالجميع يقول فعلا أن شرك الأولين أطفوا من شرك أهل زماننا بأمرين أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء وأما الشدة فيخلصون لله فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر فلما نجاكم إلى البر أعرضت وكان الإنسان كفورا فلما نجاكم إلى البر أعرضت مكان الإنسان كفورة. إذا إذا ركبوا هؤلاء في البحر دعوا الله عز وجل وأخلص الدعاء لله عز وجل في بالشدة. لكن إذا نجاهم الله عز وجل إلى البر أشركوا بالله عز وجل ودعوا آلها مع الله عز وجل سواء كانوا ملائكة أو أولياء أشركوا مع الله عز وجل إذن هذا الوجه الأول أو هذا الاستدلال الأول ويريد الشيخ هنا أن يبين أن هؤلاء كانوا يشركون في الشد في الرخاء أفضل أما في الشدة فكانوا يخلصون الدعاء لله عز وجل أي في المقابل الآن الشيعة الاثنى عشرية في الرخاء وفي الشدة تجد شرك الله عز وجل شرك الله عز بل تجد الموت أمامه سبحان الله وهو يشرك الله عز وجل يعني خلاص في سكرات الموت وهو يصرخ يا عليا علي. فمن هذا الباب لو قارنا هؤلاء بهؤلاء من هو أهوى لا شك بأن الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه أهوى من هؤلاء الذين ذكروا الله عز وجل في كتابه أهوى من هؤلاء الذين أشركوا في الرخاء وفي الشر لأن هؤلاء كما قال الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر وظل من تدعون إلا إياه تركوا كل من يدعو وأخلصوا الدعاء لله عز وجل ثم قال ذكر دليل آخر الآن قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين طيب قل أرأيتكم اللي عنده كتاب التشكيل خطأ الكتاب اللي عندي الآن قل أرأيتكم قل أرأيتكم دار الفتح في ضبط. أعتقد والله أعلم أن هذه الطبع القديمة، قديمة, قديمة حيلني، أنها جددت والله في بعض الأمور أو الكثير من الأمور فيها حدثت عد. إذا ذكر الآن آية أخرى كدليل. قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتدكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون هذا دعاء أو أفضل هذه آية أخرى ودليل آخر أنهم كانوا إذا مرت به الشدة دعوا الله عز وجل مخلصين له ثم إذا نجاهم الله عز وجل أشرق وجعلوا مع الله عز وجل آله وقوله تعالى وإذا مس الإنسان وهم يوجد خطأين وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. يوجد خطأ. وإذا مس الإنسان وإذا مس الإنسان در دع ربه منيبا إليه. نعم. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من طب وجعل لله عذابا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك فليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى وإذا غشياهم موج كالظل لدع وإذا غشياهم موج كالظل لدع والله مخلصين له الدين. ونكمل الآية هنا لكن هي سورة لقمان فلما عن الجهل إلى البر فلله المقتصب. ولا يجحد بآياتنا إلا كل ختار إلا ختار الفخور أيش هي الختار إلا إلا كل ختار فخور. الختار هو الغدار مادر ما الآية مو موجودة ما الآية مو موجودة مادر أذكرها مننا تأكدوا من الآلس ختاراً ولا لا ختاراً بين فخور وكفور نعم نعم ختار نعم وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور نعم الختار هو الغدار نعم كفور وليس فخور نعم وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار الكفور طيب يقول ف فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادته وإياك خلطار إذن هذه المقارنة التي قارنا بها طبعا هذا الوجه الأول الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاد. ما هو أن هؤلاء يشركون في الشدة فقط ولكن في الرخاء ولكن في الرخاء ما كانوا آآ هؤلاء يشركون في الرخاء ولكن إذا اشتد عليهم الأمر في الشدة ما كانوا يشركون إنما كانوا يتوجهون إلى الله عز وجل وحدهم هذا المقارنة الأولى مع أهل زماننا أو حتى في زمنه الإيمان الجيد محمد عبدالغام الوضع كان يختلف حتى في زماننا الآن الآن في الرخاء وفي الشدة شرك بالله يعني. يركل هذا في سكرات الموت جديد سبحان الله يشقر هذا فمن هذا الباب مقارنة من هذا الباب من هذا الجانب الأوائل أفضل لا شك من هذا الباب فقط عميل شو يا أخوة ليس من كل الأبواب من هذا الباب فقط من هذا الجانب المشركون من الأوائل أفضل يقول تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهم الراسخة والله المستعان يقول الأمر الثاني مثل هذا الوجه الثاني خلصنا من الوجه الأول أن الأولين الذين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله أما أنبياء وأما أولياء وأما ملائك أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة ليست عاصية وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزلة والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. إذن هذا الوجه الثاني، الوجه الأول الذي قارن به الإمام حمد بن عبد الوهاب المشركون سابقا ومن المشركين حاليا الوجه الأول أن أن الأولين يشركون في الرخاء، لكن في وقت الشدة لا يشركون. وذكر الأدلة والآيات. وأزيد على الآيات التي ذكرها الإمام حمد العدوها قوله تعالى أو قوله تعالى فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون نعم هذا الوجه الأول شركهم في الرخاء أما في الشدة فما كانوا يشركون أما المشركين من زماننا فهؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة وهذا أمر وشاهد راه ليلا ونحار قتال أمامه رصاصه موته في ساحة ساحة الحرب وهو يا علي يا علي يا علي يا حسين يا علي متى تخلص الدعاء لله عز وجل ومتى يتعلق قلبك بالله عز وجل أيض بالوجه الثاني أن الأولين يدعون مع الله وناس المقربين عند الله عز وجل كالأنبياء والأوذياء أو ملائكة كما يفعل الصابعة أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة ليست بعاصية لله عز وجل أما شجرة هذه الشجرة لا يعني لا لا تعصي الله عز وجل وأما حجر وهذا الحجر لا يعصي كذلك الله عز وجل ولكن يأتي الناس ويتوسلون ويعبدون هذه الحجرة والعشجرة وأما ملائكة وأما أنبياء وأما من الأولياء من ال... يعني من أهل الصلاح هؤلاء المشركون سابقا أما أهل أما أهل زماننا يدعون مع الله أُناس من أبصق الناس تأتي إلى أُناس من أبصق الناس وتجد هؤلاء يتوسلون ويستغيثون كالستالما كالصوفية بدو مثلا هذا إنسان يكفي كالحلاج مثلا إلى الآن تذهب الناس إلى قبور هؤلاء وهم من أفسق الناس ومن أحقر الناس ومن أكبر الناس أو كل ما يفعله شيئة اثنى عشرية الآن ما يسمى بالسادة السادة الموجودين الآن من أحقر وأسفل الناس الموجودين تجدهم يلعبون بأعراض الناس باسم المتعة وينهبون أموال الناس باسم الخمس وفوق هذا يذهبون إليهم ويطلبون منهم بالمصطلح العراقي العام يقول لك يريد من امرات يعني يأخذون كرمكم الله من اتفالة أو من مصاغة أو شيء من جسد يتبركون به يتبركون به لا بل ينقل لي أحد الأخوة ما هو أبشع وأعظم من ذلك يقول هؤلاء الذين يخرجون من جنوب العراق يذهبون مثلا إلى كربلاء والنجف. هذا في عاشوراء في عاشور يذهبون يسمونهم مشاية يعني شون تقريبا 200 كيلو إذا من البصرة إلى كربلاء أكثر من 300 كيلو لا يمشون هذه المسافات البعيدة ماراثون طبعا يمشون والعراب حر يعني حر يعني تصل درجة الحرارة إلى 40 أكثر من 40 فهلا أكرمك الله يخرج تحت في أرجلهم يخرج هذا ال تخرج نفس يعني هذا الأرجل التفخ ويطلع فيها نفس الماء أحبين شلون؟ يطلع نفس الماء في الأرجل من تحت بسبب المشي والحرارة والتعب فيقول هذا الأخ أن هناك من يأتي ويأخذ هذا الماء تحت اللي خرج تحت الأرجل يأخذون ويتبركون بهذا الماء سبحان الله بهذه القذار طبعا هؤلاء المشايع من أحقر وأسفل الناس وتجدهم والله يمكن نصف هؤلاء حتى صلاة لا يعلمون ولا يعرفون ما هي الصلاة وتجد الناس تتبرك بهذا بهذه القذار اللي تخرج منها هذا لا هيك عن ما يسمى بالسيء يقدم ويحترم ويقدمون إليه الأموال والأخماس وتجده كثير منهم لا صلاة بل تجده قد وقع بالزنا والفجور والخمر لكن والله لأن اسمه من سيد وهذا أكيد من العالمين فهذا الوجه الثاني الذي قارن به الإمام عبد الوهاب. المشركون سابقا والمشركون حاليا الوجه الأول أن قلنا مسألة الشدة والرخاء ودعاهم في لآلهتهم في الشدة ثم في الرخاء خلاص الدعاء لله المسألة الثانية أن هؤلاء القدامى كانوا يدعون أما ملائكة أما ملائكة كانوا من هناك من يتقرب إلى الملائك كالصابق أو يدعون أحجارا أو شجر مثلا حجر والشجر ما يعص الله عز وجل جماعت وأما أن يدعون أنبياء أو أولياء كما كان يفعل قوم نوح مثلا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر أما أهل نعم كانوا يدعون أما أنبياء أو ملائكة أو أناس يعني معروفين بالصلاح أو جماد لا ليس له معصية ليس له طاقة أن يوصل الله عز وجل أما أهل زماننا الآن فيدعون أفسق الناس وأحقر الناس رمك الله وحاشاكم أفسق الناس الذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة يعني هم تجدهم هم يتكلمون عنهم يعني يقول لك هذا أفسق الناس ذلك إذا في أحد من أهل العراق أهل الكويت مشهور جدا مشهور بين الناس بين عامة الناس إلى هذا اليوم إذا إنسان طماع حيل يسمونه يقولون هذا طماء سادة من سامع بهذا المصطلح إذا إنسان جدا يحب المال وطماء يقولون والله هذا طماء سادة شنو يعني طماء سادة هذه كلمة قديمة من كنا يعني صغار إلى هذا اليوم والله يا أخي أنت طمعك طمع سادة طمع السادة هم هؤلاء السادة الذين يأخذون الفلوس الأموال ما يشبعون ما يشبع هذا يأخذ فلوس ولا يشبع فهم نفسهم الشيعي يقول لك والله هذا طمع سادة طمع سادة يعني يذمهم من هذا الجانب بالمقابل تجده يتوسل ويستغيث بهم. ويجعلهم آلهة من دون الله عز وجل يدعو لهم يدعوهم وينذر لهم والله مستعد يقول والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهول ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به لا هذا الذي أشرك من الأولين هذا لم يشاهد شيء على هذا الذي يدعوه لأنه أما حجر أو شجر أو رجل صالح سمعته طيبة لكن الآن يشاهدون السادة وفساد السادة ومعها ويشهدونهم بذلك ومع هذا يذهبون إليهم ويتبركون ويدعونهم من دون الله عز وجل يقول إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح, عقول أصح, عقولا, أصح, عقولا, أو أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء أصح عقولاً وأخف شركا من هؤلاء فعلم أن لهؤلاء شبه يوردونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبه شبههم أو شبههم وهي من أعظم شبههم فصغي سمعك لجوابها وهي فصغي سمعك لجوابها وهي إذن الآن هؤلاء عندهم شبه يقول هي من أعظم شبهات يركز عليها الإمام محمد بن عبد الله من أعظم الشبهات يقول لدرجة أنه ينبهنا فصغي سمعك لجوابها من أعظم شبههم سمعك لجوابها وهي أنهم يقولون أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ونكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلون نامت لا قناع؟ كيف تجعلون نامت لا قناع؟ واضح يقولون أن من أشرك بالله عزوجل من الأولين الأهل لا لا يشهدون لا يشهدون إلا لا إله إلا. ولا يصلون ولا يذكوا لا ي... الحج يقول يروحون للحج سابق لأن الحج قبل الإسلام لكنهم لا يذكرون ولا يصلون ولا إله لله الله سبحانه وتعالى أما نحن أي من المشركين ونحن عكس ذلك نحن نشهد أن لا إله إلا الله وندرس ونصلي ونصوم ونؤمن بالبعث ونصدق بالقرآن كيف تجعلون لنا كالمشركين من الأوائل؟ هذه من أعظم هذه هي من أعظم شبههم الذي أو شبههم الذي بينها الإمام محمد وركز عليها وقال فأصغي سمعك لجوابها. طيب الجواب يقول الإمام أنه لا خلاف بين العلماء كلهم. أن الرجل إذا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء، أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد ببعض ببعضه، كما كمن, كمن أقر بالتوحيد، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة. أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا أو أقر بهذا أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم أو أقر بهذا كله وجحد وجوب, وجوب الحج. ولما لم ينقد او ينقد اكبر الجملة اللي بارات في الحديث اي شيء هذه ولما لم ينقد ولا يلقط هذه بالدال ولا, ولا الانقياد ولما لم ينقد وناس نعم طيب يقول وأقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو بهذا كله وجحد الصور أو أقر بهذا كله وجحد الحج ولما لم ينقد ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم يقول ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجمال وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا, وأعتدنا للكافرين عذابا مهمة فإذا كان الله قد صرح في كتابي أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا عليكم السلامة ورحمة الله وبركاته حي الله ومشاهده طيب التلال الطير أن هذه الشبهة جوابها باختصار أن إذا إنسان هنا نجيبها بالعامية إذا إنسان يشهد أن لا إله إلا الله عندنا بعد خمس دقائق ويشهد أن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولكنه جحد الصوم ولكنه جحد الصوم قال الصوم ليس من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا يكفر ولا ما يكفر لا شك أنه يكفر أنه جحد الشيء من أركان الإسلام وأمر معلوم من الدين بالضرورة فهذا حكمه كحكم من أنكر جميع الأركان لا فرق بينه وبين من أقر بالشهادتين أم واضح يا أخوان طيب إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه يجحد الصلاة يقول الصلاة ليست من الدين طيب هذا نتوقف بالقول والله انت لا يوجد آه... آه... طبعا بعدا نبين له خلاص أصر بأن الصلاة ليست من الدين هذا يكفر حكم حكم من أنكر شهادتين ما عندي فرق طيب إنسان أنكر الحج كذلك حكم حكم من أنكر الشهادتين طيب إنسان ايش ذكر الشيخ بعد آه إنسان أخذ بعض الآيات وأنكر بعض الآيات يكفر ولا ما يكفر لا شك بأنه يكفر لا لا شك بأنه يكفر فهذه الشبهة التي يتمسك بها الاثنى عشرية والصوفية أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله الفرق بينهم وبين المشركين من الأوائل أن هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله أي هم من القبورية الموجودين الآن والأوائل من المشركين ما كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله نقول وإن شهدتم أن لا إله إلا الله وإن قلتم أن محمد رسول الله لكن إذا أنكرتم أمر معلوم من الدين بالضرورة حكمك حكم الأول ما عندي فرق هذا الدين كامل ممكن أن تتحدث وتآمن ببعض وتكفر ببعض هذا الدين كامل فإذا أنكرت شيء معلوم من الدين بالضرورة حكم بحكم الأواح والحكم هو الكفر، لكن طبعا هذا ليس كفر على العموم بالطلاق بهذه الصورة، لابد أن مبين وتقان قبلها، كلا بيننا قبلها، نعم، فإذا وقعت وجعلت آله بينك وبين الله عز وجل، إذا وقعت وجعلت آلهة بينك وبين الله عز وجل تتوسل بهم تستغيث بهم تدعو إليهم تذبح إليهم تنظر إليهم تستعين بهم تتوكل عليهم وإن شهدت الشهادتين ما ينفع إذا لم تتب إلى الله عز وجل تقع بالكلم إذا لم تتب إلى الله عز وجل تقع بالكلم لأن هذا الدين كامل ممكن أن تتآمن بباله وتكلم شبهت أن هناك فرق بينه وبين الأوائل هذا كلام مردود وهذا جواب الإمام الحمد بن عبد الله بن جواب واضح ولا فيه إشكال ثم قال طيب ثم قال ونصل إلى رسالة أهل الأحساء. آه نعم ذكرنا عنه يقول فإذا كان نعم فإذا كان الله اتصرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقت زالت هذه الشيء نعم أي إنسان يكفر بشيء من هذه الشريعة أو بي شيء كتاب الله عز وجل من الأمور الثابتة خصوصا في مسائل التوحيد هذا يكفر بالكلية ما ينفع الشهادة ولا شيء نعم الشهادة تدخل إلى الإسلام في بداية الأمر أن الإنسان إذا شهد الشهادة وقال أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله نعم يدخل إلى الإسلام لكن هل هذه الشهادة تكون يعني حصانة له للأبد الجواب لا أن بعد نطق للشهادة لا بد أن يأتي ب الأركان الأخرى ولابد أن يأتي بالتوحيد حتى تلفع هذه الشهادة لكن ما الفادة إذا يشهد لا إله إلا الله دعاء استغاثة عبادة يقول بالتحريف ينكر مثلا الصيام ينكر يجحد الصلاة طيب هل نقول والله هذه خلاص لبعا أنك أنت تقول الشهادتين خلاص والله أنت محصن من الكفر لا يكفر الإنسان وإلا طاقة بالشهادتين إذا جحد أمر معلوم من الدين بضرورة أو أنكر أمر معلوم من الدين أو جحد الصلاة أو الصيام وصر عليه وبيّن له هذا أو قال بالتحريف مثلا هذا وإن نطق أو كفر الصحابة بالجملة هذا هم يكفر وإن نطق بشهادتين وقال بالصلاة وقر بالصلاة والصيام والزكاة ولكن كفر صحابة بالجملة هكذا جميع الصحابة كفار ما عدا أربعة خمسة هذا يكفر لأنه يكذب القرآن ويطعن بسلة المصطفى صلى الله عليه وسلم والإجماع يحب الله أخير. طيب عندنا بعد دقيقتين طيب يقول ببعض فهو الكافر حق زالت هذه الشبهة وهذا الذي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إليه هذا الكتاب ممعروف كتاب أهل الإحسان الذي ذكره الإمام حمد العدل وهذا في كتاب كشف الشبهات هذا الكتاب ممعروف ما وقعه عليه والله أعلم أنه اختفى هذا كتاب أهل الإحسان ما حد وقعه يتضطف هنا عند أهل الإحسان كان صوابت من الله أزوج الوحدة كان خطأت من نفس الشيطان استغفر الله وآله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سيدنا وعلى سيدنا إذا في استفسار حول هذه المسألة نقول لنا سألهم إجارة أعيكم السلامة أهلا يا أبا طارق. طيب إذا في أي شيء حول هذه المسألة الأمر الآخر راح نقدم ساعة طيب الوقت حين ما وراح نقدم ساعة إن شاء الله إذا نقف عند ويقال أيضا إذا كنت تضر أن ما نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إيه نعم يكون أفضل الوقت تغير الآن في الوقت عندنا تغير في توقيت صيف أصبح هناكين تك طيب أنا حب أن أكرر مسألة آه. من أراد الخروج يخرج أنا أبين أن الإمام محمد بن عبد الوهاب هنا يتكلم بالجملة الإمام محمد بن عبد الوهاب هنا لا يعني تكفير العيان أي ليس كل من وقع بهذه الأفعال هو كافر بعينه لا نصبح كبعض الجماعات يأخذون الأقوال من أذيالها وينزلون هذه الأحكام على على شعوب على جماعات ويصبح تكفير وقتل بالجملة كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب كلام عام والكلام العام يختلف عن إذا أنزلنا هذا الكلام على الأعيان يختلف نعم إذا أنزلنا هذا الكلام على الأعيان يختلف فلابد أن تتوفر شروط وتنتفي موانع حتى يعني الآن إذا أتينا إلى هذا الرجل نقول ونبين له أن هذا الفعل الذي قام به نعم اختلاقه صحيح أن الفعل هذا الذي قام به فعل هذا كفر يا أخي أن الفعل هذا ما يجوز فعل هذا الذي تقوم به كفر النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا قال الله عز وجل في كتابه كذا نبين له فقد يكون هناك موانع تمنعنا من تكفير هذا الشخص قد يكون إنسان قد يكون إنسان مجنون سأولى لو رأيت الآن أمامك إنسان مسك المصحف مثلا ومزق المصحف فرمى هذا المصحف أكرمكم الله وعز الله عز وجل كتابه رمى هذا المصحف في القادورات الفعل هذا بعينه كفر أم لا الفعل كفعل كفر أم لا الفعل كفعل كفر طيب تأتي إلى الإنسان هذا هل تستطيع أن تحكم عليه مباشرة أنّه كافر الجواب لا تأتي إلى الإنسان هذا قد يكون هذا الإنسان طفل مثلا لا يستطيع أو لا يميز ففعل هذا الفعل أو قد قد يكون إنسان هذا مجنون أي بذا مجنون هذا تقول قد رفع الله عزوجل عن قلبه فلا بد ال نرى الشروط في تكفير هذا الإنسان توفرت أم لا فإذا رأينا إنسان وقع بالكفر نبين له يا أخي إذا قلت بهذا الفعل أو إذا قمت بهذا هذا الفعل كفر والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والله عز قال كذا وهذا الأمر لا يجوز ونبين له وتقام عليه الحجة فإذا توفرت الشروط انتفت الموانع ثم بعد ذلك يأتي الحكم ثم بعد ذلك يأتي الحكم والإنسان لا يتسرع في إصدار الحكام لا، الإنسان لا يتسرع في والإنسان شيء والإنسان لا يتسرع في إصدار الحكام خصوصا بهذه المسائل العظيمية لا كلا أعلم كان ااا كان الشيخ الإسلام النتيمي يا لا يحضرني من القائل يقول لإن أخطأ آه, أو أعتقد أحد الصحابة لإن أخطئ في بالمقول أختنا لا في آه, عدم تكفير أو الإمام أحمد أعتقد والله لا أعلم من قال الأخطاء في عدم تكفير العشرات من الناس أو الحكم عليهم بالإسلام وعدم تكفيرهم أحب إلي أحب إلي أن أكفر أحدهم و لأن أخطأ في عدم تكفير عشرات الناس أحب إلي من تكفير أحد، يعني حتى لو أخطأت في عدم يعني حتى لو إنسان وقع بكهر وأنت ما كفرت يعني مثلا تورع أن إنسان هذا جاهل قد يكون قد يكون يقول هذا أحب إلي أحب إلي لأن بهذه الصورة أنت تستطيع أن تقابل الله عز وجل يوم القيامة أنك لم تكفر هذا الإنسان التمست العذر أن جاهل أن إنسان لم يرى الحقيقة أن إنسان لم تقام عليه الحجة تستطيع يعني عندك عذر هذا إذا سألك الله عز وجل الله عز وجل ما يسألك على العباد لماذا لم تكفر فلان أو فلان الله عز ما يسألك على البشر أو ما يسألك على هذا الحاكم مسلم أو كافر أنت لم تسأل على هذه الأسئلة هذه الأسئلة مولك أنت بتلشب عمرك الآن في الدنيا فالإنسان إذا أخطأ في عدم التكفير أحب إليه من أن يكفر لأنك قد تكفر إنسان ويأتي يوم القيامة هو مسلم لماذا سوف تجاوب الله عز وجل دائماً أهل العلم يقولون أنك لم تسأل أنك لم تسأل لماذا لم تكفر خلال من الناس ولكن إن كفرته إن كفرته وكان هذا التكفير خطأ فسوف تحاسب وتسأل يوم القيامة. الإنسان يحصل نفسه من هذه الأمور ولا يقع وليس يفتح باب الشيطان أو لا كافر لا في خطيئة خطأ في التكفير. اعتقد لأنهايلا لا الجملة ذكرت بي. لا أعلم من الذاكرة. لا لا الجملة ذكرت بطريقة أعتقد هو قول الإمام أحمد الله أحد من التابعين الشاهد أن الإنسان يتورع من هذه الأحكام بما أنك لن تسأل يوم القيامة ما الفائدة الكافر لا الكافر ولا المريض وقد يكون هذا الإنسان متؤول قد يكون هذا الإنسان جاهل قد يكون هذا الإنسان مجنون قد يكون هذا الإنسان هناك من علماء أو دعاة السوق من زينوا له هذا الفعل أو زينوا له هذا العمل وقالوا له بأن هذه عبادة وهذا عمل طيب ومثل هذا لا يستطيع الإنسان أن يأتي بعم تكبير له شروط والضوابط وهذه تترك للعلماء جاهد أنا فقط أريد أن أضيّر حتى لا نظلم هذا الإمام المجدد محمد عبد الوهاب أن كلامه هذا كلام عام كلام هذا كلام عام إذا أتينا نطبق هذا الكلام على الأعيان الوضع يختلف الوضع يختلف نقول من آه آه يقول هذا الفعل كفر ولكن لا يعني كل من وقع بهذا الفعل يكفر حتى تتوفر الشروط وتنتفي المواد هذه القواعد التي حقيقة يجهلها الكثير من أهل من أهل البالتوك وخارج البالتوك والله مستعد كتاب جميل اسمه التكفير ضوابط التكفير الشيخ إبراهيم الخيلي جمع في هذه الأمور كتاب جميل وذكره بطريقة ورتبه بطريقة بسيطة جدا. آه بس آه نعم مش مضروبة. طيب أبو مشاري موجود الله يبارك فيك. خل عندي. أهلا أبو علي. كيف حالك يا تشيك؟ رجعت يا أبو علي ولا ما؟ ايوه هذا كل شيء الله يعينك يا علي الجهل والخطا في المسير والاقراء لا عليها ولا على نضرب أمثلة عليها ولا الخطأ خلنا نبدأ من الجهل ولا الخطأ الجهل الجهل كثير ما يفعل به الآن الكثير من عوام مثلا الصوفية الموجودين والله الفعل كفعل كفر لكن يقع عليهم لا, لا يقع لجهلهم فلا بد أن نبيده الخطأ, الخطأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي فقدنا وقته في الصحراء وعليها الزاد والماء فلما وجد الناقة ماذا قال؟ ماذا قال؟ فهي خالد قال اللهم أنت عبدي وأنا رب لو الآن واحد قال اللهم أنت عبدي تلفظ بهذه الكلمة أو الفعل هذا كفر ولا مكفر لو تعمد إنسان قول ذلك إذا إنسان تعمد هذا القول اللهم أنت عبدي فعل كقول كفر إذا تعمد الإنسان. لكن مع هذا ما وقع بالكفر أنه وقع بالخطأ ولا يحاسب الإنسان على خطأه طيب النسيان ما في حديث أنا حاول أن أثر أمثلة من أحاديث أو حاول يعني أمور النسيان أطول مثال على النسيان <تصفيق> لا ما في مشكلة. القوى اللي بالآن موجود إن كان مباشرة ذكرناه. طيب. خل في النسيان الإكره. مثال على الإكره. مثال على الإكره. بعل كفر صاحب ما وقع بالكفر. لا لا نبي مثل مثل هذا هذه الآية نعم مثل إنسان وقع بالكفر لكن الكفر ما وقع عليه بسبب الإكراه مثل في العمار مثلاً بن ياسر العمل اللي قام فيه عمار بن ياسر رضي الله عنه العمل كعمل الفعل كفعل كفر ولا لا الفعل الفعل كفعل او العمل كفر الله تكلم على النبي على الإسلام لكن عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ناد و... ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا عجابه صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا فعد إن عادوا فعد لماذا لأنه أكره عليه فما وقع نعم فعل كفر لكن ما وقع الكفر عليه بسبب النكرار ما وقع الكفر عليه بسبب الكفر طيب دخي عزيز في مثال على النسيان مثال على النسيان لو الصور موجود الآن إن شاء أن ألقى ذلك أتذكر ولا لا أتذكر طيب النسيان نعم شيطان رسيا آدم لا أوصي الله عز وجل أن لا يقرب إلى هذه الشجرة. لا قل هذا الفعل كفر ولا معصي يدل الكفر. أخي هذا فعل كفر ولا معصي يدل الكفر؟ لا معصي يدل ك. الله لا على لا يحضر الآن مثل راح خلاص كيرتشي ونوسى عليه السلام او صحيح او احسنتك عزيز ان موسى عليه السلام عندما رجع وجد ان اسرائيل قد عابد او عابد العجل غضب موسى. رمى بالألواح. رمى من لكن هذا يعتبر مسيان ولا غضب غضب شديد. يعتبر هذا مسيان ولا غضب شديد. جميل. أنا لو في غضب ومسيان أنا ودي أحد يستدمي شوية في كتاب تحت أنه راح أجيبه أنا في فوات راح يعطينا أمثلة بالتفصيل اي <تصفيق> مجال احد يمسك منه شوي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 この方はシャウリチ。室内の<信><信><信> يا السلام عليكم. أجب له ما شاء لكم شيء على ما أجيب الكتاب؟ بشي.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 والصالحين الحمد لله اله الأولين والآخرين الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد رضا. وأصلي وأشلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وأشكر القائمين على هذا الملتقى الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعة والموضوع كما سمعتم هو سبيل النجاة من أجل خاصة وأن المجتمعات الإسلامية اليوم لا قلوا فتنا بل امواجا من الفتن فعلا يحتار النسان المسلم في مثل هذا الزمان وفي مثل هذه الاحوال وفي ما يدور حوله تساؤلاته وتقل الاجابات ولذا كان هذا هذا الامر وارشادي الناس امر دينهم وكيف يتعاملون مع في هذه الوضع يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدق ولا يعلمن الكاذبين وقال سبحانه وتعالى ولقد فتن سليمان ويقين على كرسيه جسدا ثم انقض وقال سبحانه وتعالى عن بني اسرائيل واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به من المرء وزوجه الآية وقال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فت. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال في فيتانا كإطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أخرجه مسلم وأشرف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على من أطن من أطام المدينة يعني من أسوالها القصيرة فقال أترون ما أرى إني أرى مواقع الفتن خلال بلوتكم كموا... كمواقع القطر وهذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيح وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويرقى الشح ويكثر الهرج قال وما الهرج يا رسول الله قال القتل وهذا خده المخد يمسي وجعل أمي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن استيقظ فزعا في ليلة من الليالي قال سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلينا فربك سية في الدنيا عارية في الآخرة أخرج البخاري وعن حديثة من اليمن رضي الله عنهما قال كنا عيد عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه أي سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال عمر لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره قال الأجد قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة التي تموت كموج البحر فقال هديفة فسكت الناس سكتوا ما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يقول هديفة قلت أنا سمعت ذلك فقال له عمر أنت لله أبوك فهدثني فقال حديثة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سودان وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة أيضا حتى تصير القلوب على قلبي قلب ابيض مثل الصخر لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض والاخر اسود مردادك في الكوز مجخيا هذا هو الكوز مقلوب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح هذه الفتن التي ذكرها الله تبارك وتعالى أو ذكرنا بعض الآيات التي تذكر الفتن ومنها الآية الآية التي ذكرها شيخنا حبيل الله تبارك وتعالى في القراءة واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة وآيات كثيرة وقال الله عن موسى وفتناك كتونا هذه الفتنة باختصار يقول أهل العلم كابن عبد البر وغيره الفتن تدور معناها حول الابتلاء والاختبار والامتحان إذا عندما تسمع الفتنة في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي تأتي بمعنى الاختبار وتأتي بمعنى الامتحان وتأتي بمعنى الابتلاء من الله تبارك وتعالى يفتن المرء في دينه يفتن المرء في أهله يفتن المرء في جانه يفتن المرء في أولاده وحديثي معكم في هذه الليلة يا فإذا وقعت فكيف النجات كيف ينجو الإنسان من الفتنة أو من الفتن لهذا الزمان إذا وقعت أما أسبابها فتدور أسباب الفتن بين الشبهات والشهوات هذه جملة أسباب الفتن بين الشبهات والشهوات أما الشهوات فغالبها في شهوة المال أو شهوة النساء والله تبارك وتعالى وضع لنا الفنون في هذه كلها سبحانه وتعالى فمثلا في جهوة النساء منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم منع الخلوة بالمرأة منع النظر وغير ذلك من الأمور منع المرأة يعني تتكسف كلامها وقلنا قولا معروفة منعها من التبرج أمرها بالقرار بالبيت في المال أمر بالوفاء بالعقود نهى عن الخيانة أمر بالأكل من الحلال والبعد عن الحرام وغير ذلك من الأمور فأعطى العلاجات الناجعة لفتن الشهوات وفتن الشبهات كذلك في الآيات البينة لكتاب الله تبارك وتعالى والحاديث الثابت عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في حفظ المسلم من الوقوع في هذه الفتن إن الفتنة مصيبتها أنها إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء ولكنها إذا أدبرت عرفها الجميع يقول أهل الله فلذلك تؤثر الفتنة في عامة الناس في الجهلة من الناس تؤثر فيهم الفتنة. ولكن العلماء يعرفون أن هذه فتنة ويتعاملون معها على أنها فتنة ويتر... ويتريثون في التعامل معها وينظرون في مآلاتها وفي دلالاتها فيحسنون التعامل مع الفتن ولذلك كان من أهم أسباب النجاة من الفتن هي الالتفاق حول أهلهم لا لأنهم مصطفونة من الله تبارك وتعالى ولكن لأنهم أعلموا بأمر الله ودينه وأمر رسوله ودينه فهم لأجل ذلك العلم الذي نالوه يعرفون أن هذه فتنة يعرفون ما الأمور يعرفون دلالات الأحوال إن الفتنة إذا وقعت مصيبة الناس أن الجميع يريد أن يتكلم فيها وان ينشرها وانتم ترون الان من يأتي الخبر فنعقله الناس وبدأوا يبدون اراءهم بل وقد ينجرف البعض مع هذه الفتنة والاصل في ان الانسان اذا رأى الفتنة هذا اذا عرفها طبعا انه اولا لا يتكلم فيها الا اذا عرف انها حق وأنه إذا تكلم أنه يريد وجه الله لا يريد الشهرة ومعرفة الناس به وأنه يتكلم في الوقت المناسب وبالكلام النافع وهل هناك مصلحة من الكلام الآن أو ليست هناك مصلحة فيقدر الأمور قدرها عن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا فيه بميناء وهو عند عمر بن الخطاب في لآخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن بن عوف، فقال لو رأيت يقول لي ابن عباس، لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم يعني عمر فقال يا أمير المؤمنين هل لي فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلته فتمت فغضب عمر من هذا الكلام يفرق كلمة المسلمين فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية فيمنا لقائم العشية في الناس فمحدره هؤلاء الذين يريدون أن ينصبوهم أمورهم يقول فقال عبد الرحمن بن عبد فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل لا تتكلم الليلة قال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن الموسمة نحن الآن في الحج يقول فإن الموسمة يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك يكون أقرب لك من الناس حين تقوم في الناس وإني أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وألا يعوها وأن يضعوها على مواضعها اختيار الوقت المناسب والأشخاص المناسبين الذين يتكلم بينهم بهذا الكلام قالوا أن يضعوها على مواضعها فأمهد حتى تقدم المدينة فإنها دار الذكرة والسنة فتخلص بأهل فقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها فقال عمر عبد الرحام نعوف أما والله إن شاء الله لا أقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة فنعم عمر أن يؤخر الكلام ولا يقوله أمامها الناس خشية أن يفهم البعض فهما خطأ فمن المصلحة أن يتكلم بين عقلاء الناس علماء الناس أهل السنة الذين يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتكلم أمام رعاء الناس أمام غوغائهم أمام عامتهم قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحكة في آخر ذي الحكة فلما كان يوم الجمعة أجلنا الرواحة